بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع على الحق فأعلاه وأزهق الذاطل فنحاه وخلق وهجع طعامه وسقياه وشق سرعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلل بالموت لقاب الجبابرة وأنهى وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبعدنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهنا وميكة ثوية ومردا غير مخدول ولا فاضح اللهم يا مؤنس كل نا ایده الموت وراهة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم قبل الموت و القادر اللهم اجعلنا من المستقيم قيام ليلة القادر يا المحسنون وأكثرنا مقصرون ومن الصالحون وأكثرنا مذنبون ومن الشباب ومن الشيوخ ومن النساء ومن الأطفال اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال ما وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا سائبا باكيا ذليلا معترفا نادما اللهم ثبتنا عند الممات اللهم ارحمنا قبل أن يدركنا هاجب اللذات قبل أن وفلل